وعند الجدار فود بانكسار, بانكسار, بانكسار وبالباب خرد وحمد وامن محمد وبالباب خرت وحنت و ا ن ونادت ونادت محمد جميعا وعند الجدار ث و ت ب ن ك س ا ر وبالباب خرجت وحنت ونعت ونعت محمد アンナザーラーセラム・ロハイ・アレイハー・トゥガセル・ハーディ・イ・ラハー・ワメン・ユガセル・ハー・ホアル・ムーメン・セラム・ロハアレイ・ノウジュ・ウィル・コトー・イレ・エミー・ロフ・カン・ビジス・ミン・トゥ・ヒー・リン・コト・ム・デ・ファー・ ふっかあでやむがすなずはや خير العمل。 ふかん、あやむがすらずはやかいらあま、ふかん、じいすみ、ファートミン、ふわわ。 殿下の殿下の殿下の殿下の殿下 よろしくお願いします。 ふっかんぼ قلب مرهف ذاق الخطوب و ا ل تزل واهتي ن م ح ب و س ه في صدرها ولم تزل ا ارفح حسين وحسان عن جسد القى سلمحا ن 潮が入ってが レフトは何だろう ふっかんじじいすみんとはよるいすみん رفقا بجسم فاطم فوضعه لا يحتمل اضلاعه قد كسرت ا والجرح منه مندما رفقا بقلب مرهف ا ではなくておもしろい方がいかがですか 潤いの日は朝日を潤いの日を潤いの日を潤いの日を潤いの日を潤いの日を潤いの日を潤いの日を潤い どっちがいいか分か ح س いか <ت ص في ق> عن ج ない ي ن からないか分からないか分からないか分からないか分からな ب か ا からないか ا ل らないか分から ح いか分からな ح か分 أ ك ث ر ت في الوصايا إ ن ه ا الزهره امي ك ع ب ة الرزايا لا تلومني لو أ ن ا أ ك ث ر ت في الوصايا إ ن ه ا الزهره امي ك ع ب ة الرزايا ولها من وله في قلبي وفي الحنايا ما يهيج الدهر حزن يا ابا ل ب ر ا ي ا لا تدفن الوديعه لا تدفن الشفيعه خوفا على البتول من عصبه الخديعه لا تلومني لو انا أ ك ث ر ت في الوصايا إ ن ه ا الزهراء ك ع ب ة الرزايا ولها من وله القلب وفي الحنايا ما يهيج الدهر حزنا يا أ ب ا البرايا لا تدفن و ا ل و د ي ع ة لا تدفن و ا ل ش ف ي ع ة خوفا ً على ا ل ب ت و ل ي من ع ص ب ة الخديعه لا تدفني و ا ل و د ي ع ة لا تدفني و ا ل ش ف ي ع ة خوفا ً على ا ل ب ت و ل ي من ع ص ب ة ا ل خ د ي ع ة لا تلمني لو أ ن ا أ ك ث ر ت في الوصايا و إ ن ه ا الزهره امي ك ع ب ة الرزايا ولها من ولهي قلبي وفي الحنايا ما يهيج الدهر حسان يا أ ب ا البرايا لا تدفني و ا ل ش ف ع ة خ و ف ا ع ل ى ا ل ب ت و ل ل من عصبة ا خ د ي ع ة لا تدفني و ا ل و د ع ة ل ا تدفون ا ل ش ف ي ع ة خوفا على البتول من ع ص ب ة ا ل خ د ي ع ة سوف ي أ ت ي عاثما بالقبس والدهاء ينبش القبر بكتب اللي و ا ل ش ق ا ي ما اكتفى بعصرها زهرا بلا حياء واحمرار عينها تشهد بالعداء م اكتفى ب عصرها شهورا بلا حياء واحمرار عينها يشهد ب ا ل ع ذ ا ء لا تدفن ا ل و د ي ع ة لا تدفن ا ل ش ف ي ع ة خوفا على ا ل ب ت و ن ي من ع ص ب ة الخديعه ة خوفاً البتوني على البتولي من عصبة من ال... سوف ياتي ع ا ط م بالخبث والدهاء ينبش القبر بكفي الغي والشقاء ي ما اكتفى بعصرها ج ه و ر ا بلا حياء واحمرار عينها يشهد بالعداء واحمرار عينها يشهد أوه يا صاحب ا ل م ص ي ب ة و ا ل أ د م و ع ا ل و ف ي ب ة و ا ل أ د م و ع ا ل ص ب ي ب ة ف ا ط م ة فداها ي صاحب المصيبه و ا ل أ د م و ع الصبيه ا ف أ ط م ه الفداء قلوب ن الرحله ا ي فاجعل بكل قلب اقرا إ ل ى الحبيبه قلبي قبرا إ ل ى الحبيبه يا صاحب المصيبه و ا ل ا د م ع الصبيبه ف ا ط م ة ا ل ف د ق ء قلوبنا الرحيبه فاجعل بكل قلب قبرا إ ل ى ا ل ح ب ي ب ة يا صاحب ا ل م ص ي ب ة و ا ل أ د م ع الصبيبه ف ا ط م ة فداها قلوبنا الرحيبه فاجعل بكل قبر قبرا الى ا ل ح ب ي ب ة 「今夜は何時に」<音声>